لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَقَطًا هَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ تَرَى عَلَى الله كذِبا وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا الله فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ فَأُوِلَ إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ ويهيئ لكم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 وَكَْلبُهُم بَاسِطُذِرَعيْهِ بِالْوصَ لَِطَّلَْ تَ عَلَيْهِمْ لََّْتَ مِنْهُم فِ رَارَُ وَلَمُ لِئتَ مِنهُمْ رَعْبَ وَكَذَالِكَ بَثْنَاهُم لتَسَأَلُوا بَينَهُم قَالَ قَا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 قَالَ الَّذِينَ ظَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَافَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسٌ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ويقولون سبعة وَثَامِنُهُمْ كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا إِلَّا فيهم إلا مراءً ظاهرا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 واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعى قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أَبَيَصِيرَ بِهِ وَأَسْمَعَ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَٰبِ رَبِّكَ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 لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار تجري من الأنهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فِيهَا على الأرائك نعم الثواب وحسن الثم ارتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما نَتَيْنِ مِن اعنابٍ وحففناهما بنخلٍ وجعلنا بينهما وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا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 دَعَوْ إِلَى رَبِّ لَا أَجِدَنَ خَيْرًا مِنْهُ قَلَّبَ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا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 فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم بوبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا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 تاتيهم سنه الاولين الا انت تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين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 جَعَلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا وربك الغفور ذو الرحمه وربك الغفور ذو لَوْ يُآخِدُهُ بِمَانْكَ سَبُ لَ عجلَ لَهُم الْعَذََ بَلهُمْ بل مَّ وَوعدُ النَّ يَجِوا مِن دُونِِهِ مَوْءِلَ وَتِلكَقُر أَهْ لَكْنَهُم لَمَّ ظَلَمُ وَجَعَنَا لِمَهلِكِهِم موعدا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 قال إِن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فَوَن طَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يريد أن ينقض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 أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم وملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا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 وَأَمَّ الجِدَارُ فَكَانانَ لِول مَْنةِ مَْ فِي المدينةِ وَكَانَ تَ تحتهُ كَزُ اللَمَا وَكَانانَ أَبُهُ وَكَانَ أَبُهُمَا صَالحًا, وكان أبوهما صالحا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا شِدَّتَهُما وَيَسْتَخْرِجَكَ نَزُوهُما رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَن أَمْرِي ذَالِكَ تُؤْمِنُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى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 وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَثْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا فَمَا اَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قولا قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكن فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا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 فَإِذاَا جَ أَوعْدُ رَبّ جَعَلَ دَك وَكَانَ وَعُْ رَبّ حََّّ وَتََكْنَ بَعْضًَا يَمَئِذِ يَموجُ فيِي بَعْض وَنُ فِي خَافِ الصّور فَجَمَْنَ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 تَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَل نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا